سورة ياسين حزب وما أنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم سورة ياسين سيسمى الربين دحنين يتشر يا ذي الحنان ياسين أحق القرآن العظيم اشتذيون ذي الرسول اقراك ذي القبر ذي صوذ انزريت دور قضران ايوتور ذي الحانا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون اكناس مذر ايون القوم لجذوذ نسلثنين ذي الحد نثنين وثنين في الغفلين أثنذين زوار ووار أتصد شنرت شمنا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مخمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أقرغ نقمس للقيود ذقمج رضغ نثنثني سوشنقا نقوم لحجاب الزثسن لحجاب الفيرسن نريسن الثذورية الشماء أرتزرن وسواء عليهم آنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نظريثا نغر نظر نهني محال ذمنا كتشيني ذم ذلك كان يونث بعن القرآن يرنيت شوك ذحنين هو الجين ثلث والنيس ذي الشريث أقضى نعفياس نرنياش لجور كمران إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين أذن كنن ناردي يحيون وذاك النيم مرثا أنشدت أين خدمان ذي شراج الجاند الفرسا كل شيء يثبث الحسبيث ذي اسمام التسسحان واضرب لهم مثلا نصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون أويزن درمثار الغشي التدرثني في سن غيدو سن يمشق عن ميدن شقع سن غرصا أمعنوين ذمنا نسب ثلاثان أننا سنقرغ نساد نسوى شك قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون أننا زندشق هنوذ العبادة من الكني أحن نردن جي لكرام هنو قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين اننا الشر بيعلم ان كنا نمشغان غوروان ورجل يوجب فلا حشانص وظيفنا قالوا اننا تطينا بكم لان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب نديم اننا يجرنوان شمشون ترنبح فلا مثوغي مزاق في الجم أتس ورجمن لا عثبكن يسقى الريح قالوا طائركم معكم أهن ذكرتم بلنتم قوم مسرفون أن الناس جرثام شومت ذينك كذفه ثلام نظرم كونتز مكتع أقلكن فعدم في لاش وجاء من قصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرثلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يسد ذي القرن التمذيت الذي يتغواج ين يسن يتمر فيه ثبعث وذدس وشقعان ثبعث وذن ضريف الاخراص أثناث غفص وبلان وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فسمعون أي غر أرعب بذغران وإنكني خرقا إيش غرص الدكتورم امش راس الجانشا اضح غدا عز الغوي ما يفغان وحنين الضر عيني نسن ارت نفسا اريد الشلكن مكا اعرقني بردان شباب نون يمنا حش في قيل ادخل الجنه قال يا ليت يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وردن شريس الجنود ذق جنين انحرف القميص نكونين من بره من سرسد يوثن دهريرين اكن لا نشرق فن يا حسرتنا على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يشتجون اسوغث اللعذاد شان الفيديو سنغرسن في اللاشه ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أرزرنا لنشعار إن السن قرد الجيال قبر السن أردت غورنا قد حضرنا تيرنيا وآية لهم الارض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقيد وأعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملتوا أيديهم أفلا يشكرون ذي العالم إنوثني ألقعي لن ثموث نحيات السمغيد الحب أذويني ذي المكلان سن نقمد القسر الجنانات تزاين نتمر تجونان نسنفق القسر عوانصر أكنثت رث سن رثماريس ورخذي مني فسن سن أريد أخرى شكرا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن نفسهم ومما لا يعلمون أجهر مقرد يخرق كل شيء تيهوين فيشردي مغين دير قاعه اكن ني ولاد نثنيه وين رشينرا وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مغلمون ذرعالم من نثنيه ايضا سمسرد الشذيس في لسن نديار تران وشمس تجري لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم الطيج اللي يتسجل أروندق لقضي أول وإن مراد التوير أبنك نور نسوى غلاب العلميس وريسعي الحد أقول نقمس لمنازل يقلم معرجون قديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك نشدحون ايطيجور قطعقور ايطيجور قطعقور ايطيجور غفاش كل حده الحدش يسعون وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاع النلاحين ذو العالم الثني نسرك بالدريانسان ازداخل النسفين يعبان انخرقصنا من الشاث ذو قشوها لركبان لكان نفغي هذو غرقان ورساين ولا دياجرن ولا ودهن حشما حنف اللسان سشر الوقت أذتمتعا وإذا قيل لهم تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين من نشن شاوذس شريل لان جثوا ذي شريل لان شِنَ اللَّيْتِ نِيد يُوسَن ذِلَّ يَسَن بَغِشَن حَشَتُرُ وَفَلَش وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعد إن كنتم بشركني درزق ربي أسيني نوذي كفرا يوذكني يمنى أم كلا نششت نكوني ونيوهر باتي ششت ذين عرقنا ونبرذان أننا نرمي الوعداقي أما تصحى لدقرم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وليلين ذا ستراجون حشي وثندها نثنين لاتم خصما ورزمير نظموا الصين الشي مولان أرتولين ونفخ في الصور فإذا من الإجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الموصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إسرى في الميسو الضربوق نثند فغن ضغزخوان أستزرى غربا فنسن تشقر الوخدان وقد سكوين ضغز أذويذ الوعد البحنين جنبي يوسكي ديفن يوثند هريرين نثني, نثنى غورنات حضرا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أستغي نفس وضران كل ثروح ثقشما أرث عمر الجزاء حش وينتخذ من إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من الرحيم ومتاج اليوم أيها المجيمون أصحاب الجنس السقين الشغولنا التي متعا نثنين وتلوين نسن أروانا بحره جي غفية من طرح النظر القن السعانة ذي سكول الفاكية ذوي في الشرم يمرسلن ذا ور و ربنا حنين الشن رجن دينين حشر الدكيمان ون الشقي يمشومن ألم أهدي لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين و أن هذا صراط المستقيم ولقد ضلل ميكم جبلن كثيرة أفرمتكونوا تعقلون أذرسي والصغذي وان وخنو يرون أدم ورعب بالسر الشيطان أثن ذاعد وقسحا أعب السيد من كينير أذو إذا برد صوفا يسير فتصده هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أستجذ جهنما في النوم سيثتوا عذم الكفار شنف الثذي الساقير اميثوا بمسامنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون السن شمع رونا نسن ذي فسن نسن ذي نسن ذي شهذان السوين يقضي غذمن ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فامستطاعوا مضيا ولا يرجعون من افغى نكشل ننسن شفريد مججرا لكنه محرزرا من افغى نيبنخو دقم كان اذقرا ورجمير النفر وحن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 ورسن الصحف الظنفين إشفرة ورسرقا نستدسم مهتكان وقذ القرانية النيفان أسنذ رضولا ذي الحي مذوذة كنه وفرا يزور وورف اللشن أولم يرون خلقنا لهم مما عملت يدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون اني مرزقين ران شن خرج شي فشننا دير بهايم قلتنشن نهدا يشنتيد شهرت يلادش وين يركبن يلادش وين يفتشن اش عندك فعن اي فكن ورقر شكرا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند المحضرون فلا يحزك قولهم إنا نعلم ما يشيرون وما يعلنون وقمن وذر عبزا إن ربثني خلقا لطمع نثن فاكن ورزبير نثن فاكن أذن هنزن قرن ذا كلان أدح الزن فالعدرانسان أقراغن عرم ذا شفرا يكذوي دسكنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم المبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أريض ررانفن أذن أن خرقث لثميق الثعثن يفض دخص معناني يبيغد المثال يتشمع محيث نخلق يقرس والذي يحيون يغسن السن من الكون قل يحييه الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاختار نارا فاذا انتم منه توقدون ان من السن الاثندي يحيون إذ ونك نثني خرقا أذر إذن نمزوره إذن نتشيك جعل من سوين ذي سوى خرقا ونك نوين ديقما ثيمس ذي دي تجور زيجزاوان فنو ذي ست شعلم ثيمس أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يخرقين ونذرقا أمحور إزميرا لا, لا أذي خرقتم في خلسا ألا أذن تسان إذا خلاق سرع المسيح ساكل شيء رامر إزميرا يفغوك لا أسينيريا أذيريا كون فيكون أشحار مقرب الشنيس يمرخ كل شيء كفوسيس غرص من ردك القلم